جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تبدأ الجميع اليوم بالسلام جرب أن تلقيها بالاختصارات ودون تقعر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سترى بنفسك كم هي مؤثرة مؤثرة دنيا وآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام, <تصفيق> أفشو السلام بينكم جرب جرب جرب جرب I'm mm not -hmm.